لَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَنَسُوا بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِي قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتيكم لا علّي آتكم من هاب خبر أو جذت من النار لا علّكم فَلَمَّا آتَاهَا نُجِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ وقعت المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب وعصاك وأن ألقي وعصاك فلما رأى کا إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بعضا غير رسول وأضم إليك يا ناخذ إليك جناحك من الرزب فذلك برهانان فذلك برهانان من ربك إلى I would know وَمُم إِلَيْكَ لَنَا حَكَمَ مِنَ الرَّحْمَنِ بِفَضْلِنَ كَبُرَ Ooh. Mm -hmm. قال سنشد على ذنك بأخيك ونعلن لك ما سلطاننا فلا فلا يصدون أنت को oh. a cor... عنده ومن تكون له عاقبة أجعل لي صحر لعلي أطليء إلى إداه موسى لعلي أطليء إلى إدا وَاسْتَكْبَرْ غُوَّ في فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أن لهم إلى إن لا يرجى وجعن ناب ائم ماتي ادنا النار يهدون الى النار ويوم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ويوم القيامة هم من وَاغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّ رَبَّكَ floor دُنُوّ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِ see